الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم رحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة وقال اتخذ الله ولدا. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون هذه المقالة صدرت عن اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله وصدرت عن النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله وصدرت أيضا عن المشركين فقالوا إن الملائكة بنات الله وقد رد القرآن عليهم ذلك ويجعلون لله ما يكرهون يعني البنات وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن قال أصطفى البنات على البني قال ذلك إنكارا على مقالتهم فهذا قاله بعض طوائف من قبائل العرب فهذه المقالة مقالة مشتركة وقد نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن ذلك سبحانه من هذا القول الباطل ومن كل عيب ونقص ومما يصفه به الواصفون من هؤلاء الكفار والمشركين وأهل الأهواء والبدع فكل من في السماوات والأرض أم ملكه وعبيده وهم جميعا خاضعون مسخرون لتصرفه تحت تصرفه وتدبيره فهم ملك له يؤخذ من هذه الآية وقالوا اتخذ الله ولدا اتخذ فهذا لا يتأتى مع نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى فإن الاتخاذ يدل على معنى الاكتساب وهذا ينافي الولدية فالولدية تأتي بدون صنع ولا اكتساب فإذا جاء الصنع جاءت العبودية تخذ الله اتخذ الله ولدا وفي هذا هذه العبارة اتخذ الله ولدا الولد يصدق على الذكر والأنثى فاليهود قالوا بأن عزيرا ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا الملائكة بنات بنات الله فالولد هنا يشمل ذلك جميعا الذكر والأنثى فيكون نفيا لمقالة هؤلاء جميعا بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون كل هذه حينما تقطع عن الإضافة كما في هذا الموضع وقد نوّنت كل له قانتون يصح فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى جاء هنا مراعيا ل المعنى فإن ذلك يدل على الجمع فقال قانتون كل له قانتون والقنوت بمعنى دوام الطاعة فكل ما في هذا الكون هو مطيع لله عز وجل دائم الطاعة وكما قال الله جل جلاله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فكل شيء مسبح وكل شيء مطيع ويبقى هذا التمرد يصدر عن الثقلين عن الجن والانس اعني من كفر بالله منهم وعصاه باقي الكائنات من الجمادات والنباتات والدواب وانواع الحيوان في البر والبحر والطير في الهواء كل ذلك مسبح لربه وخالقه غير مستنكف عن عبادته ثم أيضا جاء تأكيد الخبر هنا بسمية الجملة وتقديم الجار المجرور له على قانتون للتأكيد كل له لله عز وجل دون ما سواه فهي قانتة له وحده فإن تقديم الجار والمجرور هنا يدل على الاختصاص والحصر فهي لربها وخالقها فيتعرفه ثم قال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض يعني والذي خلق السماوات والأرض وابتدأ خلقهما فهو المبتدع هو لهذا الخلق لم يسبق إليه لم يخلقه على نموذج أو مثال سابق وإذا قضى أمرا حكم به وقدره فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا يؤخذ من هذه الآية إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بأن هذه الأمور مهما تصورنا صعوبتها وشدتها وتعقيد المشكلات والمصائب والالام أو المطالب التي تطلبها النفوس فإن ذلك عند الله تبارك وتعالى يسير فإنما يقول له كن فيكون كن يعني ما بين تكوينه وحصوله إلا صدور هذا الأمر بكن والفاء تدل على التعقيب المباشر فاء لا يحتاج إلى مقدمات وإعمال آلات ولا يحتاج إلى أعوان ولا جهود لو أن أكبر الخلق وأعظم الخلق من جهة الإمكانات والقدر أراد أن يبني هذا المسجد لأنه لا يستطيع أن يبنيه في يوم وليلة أليس كذلك يحتاج إلى أعمال متدرجة من أجل أن يقوم هذا البناء شيئا فشيئا ولابد مهما كانت سرعته فإن البناء لا يستقر حينما يكون بعضه على بعض هكذا من غير روية ولا تدريج صحيح يمكن أن يثبت عليه البناء هذا فضلا عن الأعمال الأخرى التي تحتاج إلى أوقات طويلة قضايا الأمة مصائب الأمة مشكلات الأمة المعقدة المزمنة هذه عند الله تبارك وتعالى إذا شاء قال كن فتغيرت الحال في لحظة إذا أراد الله عز وجل النصر والتمكين هبت رياحه بقول كن مباشرة الاحزاب يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد طوقوها من النواحي التي يمكن أن يدخل منها من شمالها وغيره إذ من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فلما جاء الأمر من الله عز وجل بكن أرسل عليهم الريح والجنود التي لم نرها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود جنود هنا يمكن أن يكون التنكير للتعظيم والتكثير جنود كثر من قريش والأحابيش وغطفان وغير ذلك فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ليس بالضرورة أن تروها أولئي الجنود ولكن الآثار ظاهرة بادية فصار الواحد من هؤلاء لا يكاد ان يدرك الأخذ بزمام دابته ركوب هذه الدابة لشدة ما أصابهم من الريح التي تكفأ القدور وتطفئ النيران وتقلع الخيام والرعب الذي يزلزل قلوبهم اجتمع عليهم هذا وهذا فكان كل واحد يريد أن يدرك ينجو برقبته بنفسه لأن الله قال كن فالدعاء لا يستهان به ولذلك ينبغي أيها الأحبة في مثل هذه الأحوال والأوقات التي تكون الأم عالقة فيها فيما نشاهد ونرى ويتسلط عليها الأعداء ويتكالبون من كل ناحية هنا تأتي الحاجة الملحة بالدعاء أن يدعو الإنسان وليس بالضرورة أن يكون هذا الدعاء بقنوت يؤمن عليه الجموع وليس بالضرورة أن يكون هذا الدعاء في مكان عام وإنما أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الدعاء والإلحاح على الله بالدعاء بديع السماوات والأرض الذي خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية على ضخامتها على غير مثال سابق بهذا الاتقان الكامل منذ خلقها لم تتغير ولم تتشعب ولم تتشظى ليس فيها فطور ولا فطور ولا ضعف ولا خلل ولا عوج قادر على ما دون ذلك قادر على هؤلاء الهباء في الكون من المخاليق الضعفاء الذين يمكن أن يذهبوا بريح أو ماء بالهواء والماء ألطف الأشياء تجعلهم خبرا بعد عين فكيف بما وراء ذلك الأمور حينما تتعزم أيها الاحبه حينما يكون الإنسان في حال من الكرب الشدة في مرض يعانيه أو ضائقة يمر بها لا تبتئس، فما تطلبه وما تحتاج إليه وطب ما أنت فيه بيد الواحد القهار سبحانه وتعالى الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يجتمع الأطباء ويبذلون الجهود ويعجزون وقد يتحيرون في العلة ولكن الله يعلمها وقادر على علاجها ما ظهر من العلل وما خفي قد تكون هذه العلة من تسلط الشياطين والجن والسحرة وما إلى ذلك مما لا يصل إليه الاطباء وتبقى أحوال الإنسان مضطربة ويبقى في شدة وعناء كل ذلك يرفعه الله في اقل من اللحظة فتوجه إليه وأقبل عليه وتب إليه وأكثر من الاستغفار والضراعة فإنه هو الذي يملك كل شيء فقر حول حال الإنسان من الفقر إلى الغنى ومن الشدة إلى الرخاء فهنا ليس هناك تراخي بين الأمر والتحقيق والتنفيذ فيكون فهذه تدل على الفور تعقيب المباشر لعلي أتوقف عند هذا أخشى أن أبدأ في الآية التي بعدها ثم يدرك الوقت لك لديكم إضافة أو سؤال نعم تفضل يقول الشيخ في قوله كل له طانيتون يمكن أن يشمل المؤمن والكافر على حد سواء باعتبار أن قنوة أهل الإيمان وقنوة اختيار وقنوة الكفار وقنوة الضرار يعني القنوت هو الطاعة دوام الطاعة فالكل تحت قهره وتصرفه فالكفار لا يخرجون عن قدرته وقهره وتصرفه بهذا الاعتبار يمكن أن يقال هذا فإذا قصد به دوام الطاعة والعبادة ونحو ذلك تكون عبودية الاختيار وما يتصل بغير الإنسان والجن تكون العبودية التي بالنسبة للجمادات عبودية تسخير لكن يمكن ان يحمل على هذا المعنى الذي ذكرته كل له قانتون لا إله السلام